صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَرْتُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ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 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفا من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَامِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِ وَنُطْبِعُ عَلَى قُنُوبِهِمْ فَأُمَّهُمْ لا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانُ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ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 قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأُوْسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِيمٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَصْرُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَا مَا لَكُمْ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ آدَانَ سَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ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 وأوحينا إلى موسى أنلقع صاك فإذا يتنقف ما يأفكون فوقع الحق وضط لما كانوا يعملون فغلبو نالك وقلب صاغرين فغلبو نالك وقلب صاغرين وألقى السحرة ساجدين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 لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا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 قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى قومه استعينوا بالله واصبروه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرزز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك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 فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون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 يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً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 قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانا فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبتوا إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن صفايتك على الناس برسالتي وبكلام فخذ ما أتيتك وكم من الشاكرين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 قالوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ولما رجعَ موسى إلى قومِه غضبانَ أسِفًا قالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال بن أمّا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمئب يا الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي فيني ولي أخي وأدخ في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياة الدنيا وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بعدِها لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الْأَنWَاحَ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ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 تُضِلُّ بِهَا مَا تَشَاءُ وَتَهْدِي مَا تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَرْضٍ لَنَا وَرَحَمَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّهُ دِينَاؤُ لَيك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويُحرِّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزَّروه ونصرُوه واتبعوا النور الذي أنزِل معه أولئك هم المفلِحون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 وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ فَأَمْبَجَسَتْ مِنْ أُثْنَى عَشَرَةَ عِينٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّنَا سِمَّ شَرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَةُ كُلُّ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْنِمُونَ وَالْقِين لَهُمْ مَسْكَنٌ هَذِهِ الْقَرْيَةُ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لمتعظون قوماً إلا أو مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون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 وَإِذْ نَتَقُنَّ الْجَبَلَ فَوْقَ أُمْكَ أَنَّهُ ظُنْتُ وَظَنُوا أَنَّهُ واقعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذُكُّوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُرِيمٍ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُوا مَعَ لَهُمْ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 أفتونكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فسلخ منها فاتبعوا الشيطان فسلخ منها فاتبعوا الشيطان فكان من الغاوين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 سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْنِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَنْ خَلَقُنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وهم ليلهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين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 من يضلل الله فلا هادي له ويذارهم في قغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان موساها قُل انما علمها عند ربي لا يجليها لاني وقتها الا هو ثقنت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بعته يسالونك كانك حفي عنها